بَنٍ مِنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهَا عُرُونًا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِنَاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا من كل شيءٌ رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهابٌ مبين والأضم درناها وأنقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيءٍ نوزوم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 أسقيناكم وَمَا ما لَهُ له بخازنين وإنا نُحِي نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم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 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ من حَمِئٍ يَسْنُونَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ الْعَلَّةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّينَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّ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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسون إن المتقين في جناتهم وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين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 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّسَّنِيَ أن الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من الرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن 11. لمنجوهم أجمعين 12. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 13. فلما جاء آل لوطن المرسلون 14. قال إنكم قوم منكرون 15. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه ينكرون. وأتيناك بالحق وإننا صادقون بِأَهْلِكَ أهلك بقطع من الليل واتبع أجبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحدون ضحيث تؤمنون وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُلَّاهُمْ قَطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُلَّاهُمْ ضِيفٌ فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ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 إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل فِي إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقرنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإلا الساعة لا آتية فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم